بئس من اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء على مِنْ يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب